سؤال رقم سبعة بداية من هذه العلامة السرعة محددة ألف ب90 كم في الساعة باء ب100 كم في الساعة جيم ب110 كم في الساعة أعيد بداية من هذه العلامة السرعة محددة ألف ب90 كيلومتر في الساعة با ب100 كيلومتر في الساعة جيم ب110 كيلومتر في الساعة